Bismillah. Yeah. Amenging ons voor de En ik فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن اغسف لفضيله السَّمَاءِ قولده One لفضيله <تصفيق> الدكتور 126. قالوا الحق 127. قالوا يَقُولُون وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَا لفضيله <تصفيق> للذين محمد phone.